قَالَ فَعَنْتُهَا إِلًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِتُّكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن بَنِي إِسْرَائِيلَ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 فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون